وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا مَنَّ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ كَمَا مَنَّ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عند اللَّهِ والله بصير بما يعملون